لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوب بالله من شعور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مظل له ومن مظل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم فاللهم يا معلم إبراهيم علمنا ويا مفهم سليمان فهمنا وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين آمين أما بعد روى الإمام مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا يقول الشيخ الإبراهيم رحمه الله من أبهج ساعات العمر ساعة يقف فيها أخ يحاجف إخوانه يحاجف إخوانه على بساط الشعور المشترك والإحساس الصادق والإخلاص في القول وحسن الإصغاء يتل عليهم ما فيه العبرة من ماضيهم وحاضرهم يذكرهم ما ليس عنه بغافلين من أخذ الأهبة للمستقبل المحجوب يدعوهم إلى الجد في العمل المشترك يدعوهم إلى التعاون في الصالحات يدعوهم إلى نفض غبار الكسل والتواكل يدعوهم إلى مجارات السابقين في الحياة يدعوهم إلى العمل لما فيه سعادة الدارين يدعوهم إلى نبذ موجبات التفرق والتخاضل يدعوهم إلى تقوية أسباب الألفة والأخوة يدعوهم إلى أخذ شؤون الحياة من أسبابها المعقولة يدعوهم فيسمعون فيعرفون قيمة ما دعا إليه فيفوز الداعي بفضيلة الدعوة والإرشاد إلى الحق والتنبيه إلى الواجب ويفوز المدعو بفضيلة الاسترشاد والعمل بالنصيحة ويلتقي الكل عند أشرف غاية في هذه الحياة وهي أداء الواجب ولم يزل التذكير في كل أطوار الإنسانية مددا روحانيا يفير الخامل إلى العمل ويثف العامل على مواصلة العمل انتهى قوله رحمه الله إخواني الأعمار هي الأعمال وبالإحسان فيها تتفاوت قيمة الرجال وإن ذلك لا يرجع إلى وزن بميزان ولا كيل بقفزان وإنما هو عقل مفكر ولسان متذكر ومن لا عمل له فلا عمر له ومن لا أثر له في الدين يمتثل به أمر ربه عز وجل ولا أثر له في الدنيا أزدان به صحيفة كسبه فوجوده عدم وعقباه ندم وحياته مسلولة الاعتبار وإن شارك الأحياء في الصفة والمميزات إن الموضوع الذي أردت أن أطرحه بين يدي إخواني هو الإشارة إلى بعض الدروس والعظات من غزوة أحد ولكن عندما نظرت في الموضوع ارتأيت أن أتقدم له بمقدمتين أراهما مهمتين والله عز وجل أعلم المقدمة الأولى تتمثل في بيان أهمية دراسة التاريخ عموما وسيرة الأنبياء والمرسلين خصوصا وفي مقدمة الأنبياء والمرسلين سيدهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ثم مقدمة ثانية في ذكر أحداث الغزوة ثم إن شاء الله عز وجل نتناولوا ما نزل من القرآن الكريم في بيان فوائد هذه الغزوة المباركة فنقول وبالله عز وجل التوفيق إن السائر في طريق الدعوة والجهاد حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله عز وجل لا يستغن عن مطالعة سير من سلف من العاملين لهذا الدين وعلى رأس هؤلاء العاملين قدوتهم الرسول صلى الله عليه وآله وسلم إن العمل للدين دعوة أو قتالا شرف وشرف عظيم يجتب الله عز وجل من شاء من عباده المحسنين قال عز وجل في شرف الدعوة ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين وفضل الله عز وجل المجاهدين على القاعدين أجرا عظيمة والمسؤولية على قدر ذلك الشرف مسؤولية يتحملها صاحبها ويتحمل تبعات الدعوة وتبعات الجهاد أمام الله عز وجل يوم القيامة يوم يقوم الحساب وتوضع الموازين ثم يتحمل تبعات ذلك أمام الأجيال والتاريخ إن الأمة اليوم كما تدفع الثمن ثمن الركون كذلك تدفع ثمن الإخفاقات فلا يليق بالعاقل أن يستر إخفاقاته بالقدر يخفق ثم يقول قدر الله وما شاء فعل دون وقفة نقدية جريئة مع الذات تحبد الخطأ وتصف العلاج فالحرص على حصول مقصود الدعوة والجهاد الذي هو التنكين لدين الله عز وجل يفرض على من نذر نفسه للدعوة والجهاد أن يستفيد يستفيد من التاريخ حتى لا يكرر الأخطاء وتتعثر الأمة في صراعها مع الباطل وقد قيل من كفر اعتداره قل عفاره إخواني تكمل أهمية دراسة التاريخ في جملة أمور الأول التاريخ يعيد نفسه ومشكلات الإنسان متكرره ولا يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها كذلك التاريخ هو ذاترة الأمم ولذلك اهتم القرآن الكريم بتاريخ الأمم السابقة منذ بدء خلق الإنسان وذكر الدروس والعبر من التاريخ قال عز وجل أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم كانوا أشد منهم قوة وأثاروا الأرض وعمروها أكثر مما عمروها وجاءت مرسلهم بالبينات فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون إن التاريخ أفصح مخبر وأصدق ناقل وقد أخبرنا كيف كان عاقبة الذين من قبلنا وحذرنا أن نتعرض لمقت الله عز وجل بما كسبت أيدينا وقد كتب علماؤنا الأسفار والكتب في تاريخ الأمم والملوك ذكرى وعبرة لمن يعتبر نعوذ بالله أن نكون ممن تماروا بالنظر كذلك التاريخ يعين الأمة صاحبة الرسالة المستمرة على فهم طبيعة الرسالة وطبيعة الصراع بين الحق والباطل والثقة في إمكانية تحقيقها على أرض الواقع كما تحققت في عهود سابقة وخير شاهد على ذلك سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم والتاريخ الإسلامي في عصور الالتزام بالإسلام والمسلم اليوم في دعوته وجهاده له تاريخ مجيد يعينه على استشراف دوره في حاضر الأمة ومستقبلها مما يلزم العاملين للإسلام تعميق هوية الأمة وربطها بتاريخها وكما قلت في مقدمة أحداث التاريخ من حيث الأهمية سيرة الأنبياء عامة وسيرة النبي صلى الله عليه وسلم خاصة ثم أيام السلف الصالح رحمه الله فدراسة السيرة النبوية العقرة هي جزء من دراسة التاريخ وتظل سيرة رسول الله عليه الصلاة والسلام وسنته المطهرة كجزء من تاريخ البشر عموما والرسل خصوصا هي العطاء المتجدد والزاد الباقي إلى يوم الدين لقد تنافس العلماء في كتابته وتدوينه وتدريسه أداء لأمانة البلاغ وذخرا للأجيال تتقوى به على إقامة الدين ففي سيرته عليه الصلاة والسلام الأسوة الحسنة في جميع مجالات الحياة منها نتلقى العقيدة والإيمان ونتلقى العبادة والأحكام ونتلقى الأخلاق والدعوة والتربية ونتلقى السيادة والقيادة والحرب والسلم وإدارة شؤون الحياة إنها مدرسة كاملة لإعمار هذه الدنيا على منهج الله عز وجل وحده فالسيرة النبوية على صاحبها الصلاة والسلام هي عبارة عن الرسالة التي حملها رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الناس وأخرجهم بها من الظلمات إلى النور ومن عبادة العباد إلى عبادة الله عز وجل وحده لا شريك له ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة وصدق الله عز وجل إذ يقول لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا الإسوة بكسر الهمزة وضمها هي اسم لما يؤتسى به أي يقتدى به ويعمل مثل عمله وهذه الأسوة الحسنة إنما يسلكها ويوفق لها من كان يرجو الله واليوم الآخر فإنما معه من الإيمان وخوف الله عز وجل ورجاء ثوابه وخوف عقابه يحثه على التأسي بالرسول صلى الله عليه وسلم وفي ذلك تحقيق الصواب الذي هو أحد شرطي قبول العمل إن من تمام التأسب الرسول صلى الله عليه وسلم النظر في أيامه وتدبر أحداثها أيام الدعوة والبناء وأيام التعبئة والقتال وخير الهدي هديه صلى الله عليه وسلم وهدي من اقتفى أثره من الصحابة والتابعين وتابعيهم إلى يوم الدين فما أحرى المسلمين اليوم وقد سقطوا في مهاوي الجهالة والتخلف بسبب ابتعادهم عن الإسلام أن يعودوا إلى هدي نبيهم صلى الله عليه وسلم عودة صادقة لعلاج أدوائهم لا للتسلي بذكر تلك الأيام الطيبة ففي هديه صلى الله عليه وسلم المنهج الصحيح لبناء الفهم المستقيم للدين والواقع قال عز وجل وأن هذا سراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلك مصاكم به لعلكم تتقون سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم يا إخوة الإسلام هي سيرة إنسان سار بدعوته من نصر إلى نصر سيرا لا عن طريق الخوارق والمعجزات بل عن طريق التدافع السننك رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا فأوذي فصبر وبلغ فأصبح له الأنصار وخاض الحرب كما خاض الدعوة والحكم جمع الأصحاب وألف القلوب وأعد للحرب الرجال والمعدات ففي أخبار دعوته وجهاده أعظم تربية لقلوب وعقول المسلمين ليسود كما ساد أسلافهم يوم أن جمعوا بين السنن الشرعية والكونية لإحقاق الحق وإبطال الباطل وهنا أمر ينبغي التأكيد عليها وهو أن الاستفادة من السيرة النبوية إنما تحصل حين تدرس على أنها سنن إلهية مضطردة لا تحاب أحدا تجري على البر والفاجر وعلى المسلمين وغير المسلمين احداف مدردة من قيود الزمان والمكان وحينها تظهر أهمية الاعتساء به كرسول نأخذ عنه ديننا عبادات ومعاملات وكمرب ومعلم وقائد دولة نأخذ منه سنن بناء الدعوات والدول في السلم والحرب إذ من خلالها أي من خلال دراسة سيرة النبي صلى الله عليه وسلم نستطيع أن نقدم العلاج الشامل للأدواء التي أصابت الأمة المسلمة لتعود لهذه الأمة مكانتها ويتحقق وعد الله عز وجل لها بالنصر والتمكين إن الصحابة بل إن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم ما كانوا يحدثون أنفسهم أن تنجح دعوة التوحيد ويبنى صرح جماعة المسلمين وهم قعود في ديارهم وأموالهم وأولادهم بل كانوا على دراية تامة وهم أصحاب العقول السليمة أن للرقي والنصر والتمكين أسبابه كما أن للهزيمة والتخلف والهلاك أسبابه كذلك فوطدوا العزم على الجهاد في سبيل الله عز وجل إعدادا ونفيرا وعلدت أدت والأنات وعلموا أن رضى الله عز وجل إنما ينال ببذل الثمن والله عز وجل قال أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين إخوتي في الله إن المسلم لا يقدر قيمة النجاح الذي حققه الإسلام وقدرته على التضية والبعث والتجديد وعظمة المأثرة النبوية إلا إذا عرف حقيقة البيئة المعقدة التي انطلقت فيها دعوة الإسلام بيئة معقدة دينيا ومعقدة اجتماعيا ومعقدة سياسيا كذلك هذه البيئة التي واجهها الرسول صلى الله عليه وسلم مع الصحابة رضي الله عنهم بذلك يتبين له خطورة التضحية والإقدام الذي قامت به الدعوة الإسلامية في بداية منشئها وطريقها لقد أيد الله عز وجل نبيه بالملائكة ووعده بالنصر حين أذن له في القتال ولكن لم يكن هذا وحده هو عامل النصر فلقد عمل الرسول صلى الله عليه وسلم بكل مبادئ القيادة المعروفة السياسية منها والعسكرية على حد سواء بالإضافة إلى قضيته العادلة المتمثلة في الدعوة إلى توحيد الله عز وجل ونبذ الشرك بالإضافة كذلك إلى قدرته القيادية الفذة في حال السلم وحال الحرب لقد خاذ الرسول صلى الله عليه وسلم الحرب كقائد عسكري فذ مطبقا لكل قواعد الحرب ومبادئ الحرب هي دلائل وحقائق عسكرية أساسية ومجموعة من الأراء المنطقية المعقولة التي نتجت من تجارب عديدة ومن خلال الحرب هذه المبادئ تؤثر على كيفية تنفيذ الحرب ويزيد العمل بها فرصة الحصول على نتائج أفضل إذا طبقت بشكل متقن وصحيح وفي الوقت المناسب والقائد العسكري الناجح هو الذي يستطيع أن يدير الحرب وفقا لمعرفته وتفاهمه لمبادئ الحرب التي من شأنها تنوير العقل وتوسيع المدارك لمزيد من التحليل وتنسيق المعلومات والحقائق والافتراضات والخروج بالاستنتاجات السليمة واتخاذ القرارات الحاسمة في الوقت والمكان المناسبين وفهم المبادئ الأساسية للحرب مسألة جوهرية لفهم ودراسة التاريخ العسكري ويستطيع أن يقارئ لهذا التاريخ استعابة سلسل الحوادث القتالية التي أدت إلى نصر أو أدت إلى هزيمة وانظر إلى مغاز رسول الله صلى الله عليه وسلم ترى ذلك واضحا فلو لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتمد قواعد الحرب لماذا كان إذا أراد غزوة ورى بغيرها ولماذا كان يأخذ لمبدأ الحرب خدعة ماذا كان يحدث لو تردد قبل معركة بدر عندما رأى المشركين متفوقين على أصحابه بالعدد والعدد بل ماذا كان يحدث لو استسلم لليأس في معركة أخد عندما خالف الرمات أمره وترك مواضعهم لجمع الغنائم وطوقته قوات المشركين المتفوقة من كل جانب وكسرت ربعيته وشج في جبهته صلى الله عليه وسلم وخسر سبعين من أفطال المسلمين في هذه المعركة ماذا كان يحدث لو ضعفت مقاومته للأحزاب في غزوة الخندق وبخاصة بعد خيانة يهود حين أصبح مهددا من خارج المدينة المنورة ومن داخلها وماذا كان يحدث لو لم يثبت الرسول صلى الله عليه وسلم مع عشرة فقط من آل بيته والمهاجرين بعد ثرار المسلمين في غزوة حنين بل أي استعدادات بلغت من الإحكام والدقة في التفاصيل ما بلغته استعدادات الرسول صلى الله عليه وسلم لتجهيز ديش العسرة لماذا كل هذا الحذر الشديد والاستعدادات الدقيقة إن النصر من عند الله عز وجل لا شك في ذلك ولكن الله سبحانه لا يهب نصره لمن لا يعد كل متطلبات القتال والحرب تحتاج إلى الرأي حاجتها إلى الشجاعة ومن تأمل مغاز النبي صلى الله عليه وسلم ومغاز أصحابه من بعده رأى, رأى للرأي دورا في تحقيق النصر لا يقل عن دور الشجاعة وقد قيل الرأي قبل شجاعة الشجعان إن كفاءة الرسول صلى الله عليه وسلم القيادية وكفاءة أصحابه كجنود متميزين هي التي أمنت لهم النصر العظيم إن الرسول صلى الله عليه وسلم لم تكن له جهات وقوات خارجية تسنده وتسانده بل عمل على نشر دعوته معتمدا على الله عز وجل لقد تحمل أشد الصعاب حتى كون له قوة بالتدريج قوة ذات عقيدة واحدة وهدف واحد هو التوحيد وإعلاء كلمة الله عز وجل إن أعمال الرسول صلى الله عليه وسلم ومنها الأعمال العسكرية هي سنة متبعة في كل زمان ومكان والنتائج مرتبة على الأسباب والواجب أن نعد كما أعد ونجاهد كما جاهد ونصبر كما صبر لننتصر كما انتصر إعدادا وجهادا وصبرا يقوده ويخوطه الإيمان بالله عز وجل وحسن الظن بالله سبحانه والثقة بوعده عز وجل عند النظر في سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم أي في جانبها العسكري يمكن تقسيم حياته صلى الله عليه وسلم من الناحية العسكرية إلى أربعة أدوار دور الحشد ودور الدفاع عن العقيدة ودور الهجوم ثم دور التكامل حين تكاملت قوات المسلمين فشملت شبه الجزيرة كلها وأخذت التوسع فكانت غزوة تبوك بهذا التطور المنطقي تدرج الرسول صلى الله عليه وسلم بقواته من الضعف إلى القوة ومن الدفاع إلى الهجوم ومن الهجوم إلى التعرم وبذلك أوجد قوة كبيرة ذات عقيدة واحدة وهدف واحد من لا شيء ويبقى الرسول عليه الصلاة والسلام قدوة لكل قائد مسلم يريد أن يعيد لأمته سالف عزها ولينصرن الله من ينصره مما يمغي الاهتمام به كجزء من سيرته صلى الله عليه وسلم الاهتمام بمغازيه وهديه في إدارة الحرب ولقد كان السلف يعلمون أبناءهم مغازي الرسول صلى الله عليه وسلم فعن العلي بن حسين رضي الله عنهما قال كنا نعلم مغازي النبي صلى الله عليه وسلم كما نعلم الصورة من القرآن وقال إسماعيل بن محمد بن سعد بن أبي وقاص كان أبي يعلمنا مغازي رسول الله صلى الله عليه وسلم ويعدها علينا ويقول هذه مآثر آبائكم فلا تضيعوا ذكرها بل إن القرآن الكريم دون احداث الغزوات فهناك صورة الأنثار تتكلم عن غزوة ببر وسورة التوبة تتكلم عن غزوة تبوك وسورة الحشر تتكلم عن جلائب عن النظير وهناك آيات كثيرة في سورة أهل عمران تتحدث عن غزوة أحد كما سيأتي إن شاء الله وإن النظر لسياق الآيات مع العلم بأحوال الرسول صلى الله عليه وسلم وسيرته مع أصحابه وأعدائه وقت نزولها هذا من أعظم ما يعين على فهم القرآن والمراد منه أي المراد من القرآن الكريم وهو هداية الخلق لسعادتهم في الدنيا والآخرة يقول ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد وأخذ الأحكام المتعلقة بالحرب ومصالح الإسلام وأهله وأمره وأمور سياسة الشرعية من سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومغازيه أولى من أخذها من أراء الرجال إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوام هداية تحقق العدل والإحسان لا لتركيز راية قومية ولا لبناء جاهلية المكان جاهلية إن هذا الدين خير وما يصد البشرية عنه إلا أعداء البشرية الذين يريدون استعبادها للشيطان هؤلاء الأشرار الفجار الذين ينبغي لها أن تطاردهم حتى تقصيهم عن قيادتها وهذا هو الواجب الذي انتدبت له الجماعة المسلمة الأولى جماعة الصحابة فأدته خير أداء والأمة اليوم مدعوة إلى أدائه أي أداء نفس الدور والجهاد في سبيل الله عز وجل والجهاد ماض إلى يوم القيامة تحت لواء الإسلام وراية القرآن وإن تتولوا يستبدل قوم غيركم ثم لا يكون أمثالكم أيها الإخوة في الله من المعارك التي خاضها النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه غزوة أحد التي كانت محلا لأحداث كبار ودروس وعبر عظام فالغزوة مليئة بالعظات الغوالي والمواعظ القيمة التي تقوم عوجاج مسالكنا وتحيي وتقوم ضعف إيماننا وتثبت مواضع, أو أو تثبت مواضع أقدامنا وتكشف ما وراء المظاهر حقائقها ولقد وصف القرآن العظيم هذه المعركة وصفا دقيقا وسلط الضوء على خفايا النفوس ودخاء للقلوب وكان فيها تربية للأمة في كل زمان ومكان دروسا تتوارفها الأجيال تلو الأجيال تعلم من هذه الغزوة تعلم المسلمون أن تكون الشدائد والمحن في كل زمان فيصلا لتمييز المؤمنين وفضح المنافقين ولعل دروس النكبات والهزائم أعظم أثرا من غيرها في كل وقت وحين قد تركت هذه الغزوة غزوة أحد ذكريات غائرة في نفس النبي صلى الله عليه وسلم فلما حانت وفاته عليه الصلاة والسلام جعل آخر عهده بالذكريات البطولة أن يودع قتل أحد وأن يدعو الله لهم بعد ثمان سنوات كالمودع للأحياء والأموات قال الزهري وعاصن بن عمر ومحمد بن يحيى بن حبان وغيرهم كان يوم أحد يوم بلاء وتمحيص اختبر الله عز وجل به المؤمنين وأظهر به المنافقين ممن كان يظهر الإسلام بلسانه وهو مستخف بالكفري فأكرم الله فيه من أراد كرامته بالشهادة من أهل ولايته فكان أيضا مما نزل من القرآن في يوم أحد ستون آية من آل عمران أولها وإذ غدوت من أهلك تبوء المؤمنين مقاعد للقتال إلى آخر القصة غزوة أحد مع ما وقع فيها من الكوارث والنكبات وما حوته من النوازد والأزمات إلا أنه يصدق فيها قول الله عز وجل لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم كما سيأتي ذلك في ذكر دروسها إن شاء الله من خلال تفسير الآيات التي نزلت فيها هذه الغزوة العظيمة تعد نموذجا حيا لما يمر به المسلمون اليوم من محن وشدائد الطريق لا زال في أوله والناصر للدين قليل والعدو كثير يتربص بالفئة المؤمنة الدوائر والنفاق يتسلل لواذا في صفوف المسلمين والمجاهدين وأحض هزيمة بعد أول نصر ببدر في طريق طويل فما أحران أن نقف عندها ونستفيد من دروسها وعبرها وما أحوج الأمة وهي تمر بهذه المرحلة الحرجة في تاريخها أن تراجع نفسها وتستعيد ذاكرتها وتعي ثيرة النبيها صلى الله عليه وسلم إن مقارنة يسيرة بين حال الأمة في يومها وبين حالها يوم هزمت في معركة أحد وكانت الهزيمة بسبب معصيتها ومخالفتها لرسول الله صلى الله عليه وسلم توحي بأن الأمة اليوم لم تكمل أسباب النصر والتمكين التي وردت في كتاب الله تعالى وإنما هي في غفلة عن مسالك وسنن التمكين يبطرها النصر فترتخي وتقنطها الهزيمة فتيأس وتهتم بالظواهر أكثر من اهتمامها بالبواطن وما ضمن بمعذل عن الحقائق وفي صمم عن استماع النصائح فنحن بعداء عن الحق فقد الإحساس أصبح من أكبر مميزاتنا إلا تلك الآلام التي تحدث عند مرور الحوالف حتى إذا مرت المرد لها في أنفسنا أثرا ولعيما ومن كتمداءه قتله لا شك أن ظروف الجهاد والمجاهدين في هذه المرحلة تستوجب تفكرا وتأملا دقيقا ونظرا متجردا من غير تهويل ولا تهويل ما الحق إلا أن نزن الأشياء بموازنها فلا ندع المجال للوهم ينقض ويبرم ويبرز لنا السفاسس في صورة الجبال ويظهر لنا الجلائل بمظهر التافه الحقيق فهذا نوع غريب من أمراض النفوس ما فشى في أمة إلا وكان عاقبة أمرها خسرا عسى أن نقف على الداء والدواء لنتجاوز العقبة ونواصل المسير من غير كلل ولا ملل ولا ضعف أو تهاو فالعاقل من تدبر واستخلص العبر من تداول الأيام وتنوع الأحداث أيها الإخوة في الله هذه لمحة موجزة عن أهمية دراسة أيام النبي صلى الله عليه وسلم في السلم والحرب وسر اختيار غزوة أحد للحديث عن دروسها وعبارها التي كان لها الأثر البالغ في حياة النبي صلى الله عليه وسلم وحياة الصحابة من بعده وسيكون لها مثل ذلك التأثير والأثر لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد فلقد أشار الله عز وجل إلى أمهات وأصود الحكم والغايات المحمودة التي كانت في وقعة أحد في سورة العمران كما ذكرت من قبل حيث افتتح القصة بقوله وإذ غدوت من أهلك تبوء المؤمنين مقاعد للقتال إلى تمام ستين آية هذه الآيات نزلت في شأن غزوة أحد ويتوقف فهمها على الوقوف على قصة تلك الغزوة ولو على وجه الإجمال فوجب لذلك أن نأتي قبل تفسيرها ما يعين القارئة على فهمها ويبين له مواقع تلك الأخبار وما فيها من الحكم والأحكام وفقني الله عز وجل وإياكم لصالح القول والعمل ووقاني وإياكم شر مزالقي الزلل وإلى أن نلتقي مع أحداث الغزوة إن شاء الله عز وجل نسأل الله سبحانه وتعالى أن لا يزغ قلوبنا بعد إذ هدانا وأن يرزقنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين اللهم اهدنا سواء السبيل واجعلنا من عبادك المتقين آمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله وسلم على رسوله والسلام عليكم ورحمة الله